بِثْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا ثَلَاهَا والنهار إذا جلّاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناء Long <laughs> for قد أفلح من زكاها وقد خاب من بساها كذبت ثمود بطغوها إذن بواس أش... فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَقَصَ اللَّهُ وَتُقِيَّهَا فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ I'm so.